بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم 111. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون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 قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 114. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون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 وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 112. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 113. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين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 افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون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 الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون <تصفيق> اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم 112. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون